هم سمة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا همشرين ومنبرين ويجادل الذين كفروا بالباقل يدحقوا به الحق واتقذوا آياته وما أنفروا هزما ومن أظلم ممنبر يا رب آيات ربني فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده إن جعل على قلوبهم أكل متن أي يسقروه وفي آذانهم وقرء وإنتدعهم إلى الهدى فليستدو إذا الأبد. رَبُّكَ الْعَزِيزُ الرَّحْمَنُ لَوْ يَمَاغِرُهُمْ بِمَا كَسَبُوا عَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبرغ مجمع البحرين أو أمضيح كبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سردا